نقدم لكم نشرة عن أخبار الدولة الإسلامية اليوم الاثنين الثالث من شعبان لسنة 1440 للهجرة. نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين. جنود الخلافة يتصدون لهجوم مشترك من الجيش اليمني المرتد وتنظيم القاعدة في قيفة. خمسة عشر قتيلا من الاستخبارات الأفغانية المرتدة بتفجير عبوتين ناسفتين في جلال أباد. البداية من ولاية اليمن من البيضاء جنود الخلافة يتصدون لهجوم مشترك من الجيش اليمني المرتد وتنظيم القاعدة في قيفة بتوفيق الله تعالى تصدى جنود الخلافة لهجوم من تنظيم القاعدة ومجاميع من الجيش اليمني المرتد بمنطقة عواجة في قيفة حيث اشتبكوا معهم بمختلف أنواع الأسلحة ما أدى لهلاك عشرة عناصر وإصابة آخرين واغتنام أسلحة وذخائر متنوعة ورجوع من بقي حيا منهم خائبين ولله الحمد والمنه ننتقل إلى ولاية خراسان خمسة عشر قتيلا من الاستخبارات الأفغانية المرتدة بتفجير عبوتين ناسفتين في جلال أباد بتوفيق الله تعالى زرع جنود الخلافة أمس عبوتين ناسفتين على حاجز الاستخبارات الحكومة الأفغانية المرتدة في الناحية الرابعة بمدينة جلال أباد وبعد تجمع المرتدين في الحاجز فجر المجاهدين العبوتين ما أسفر عن هلاك خمسة عشر مرتد ولله الحمد على توفيقه وإلى ولاية العراق من ديالا بفضل الله تعالى تم أمس استهداف عنصرين من الجيش الرافضي المرتد بسلاح قناص في قرية الحميرات بمنطقة الندى شرق بلدروز ما أدى لمقتلهما وعلى طريق نفط خانة بمنطقة خانقين تم أمس أيضا قنص عنصر من الجيش الرافضي المرتد ما أسفر عن إصابته نسأل الله أن يعجل بهلاكه وأخيرا إلى ولاية الشام من الخير بحول الله وقوته صال جنود الخلافة يوم أمس على اثنين من البيكيكيها المرتدين بالأسلحة الرشاشة في قرية جديدة بكارة بمنطقة خشام ما أدى لهلاكهما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 الجهاد أماما على كل أحزاب الظلام دوامة رجال يخوضون القتال كرامة إذا نحوهم جمع الكلاب ترامة ثبات ثبات في الجهاد أماما على كل أحزاب الظلام دوامة رجال يخوضون القتال كرامة إذا نحوهم جمع الكلاب ترامة ثباتا ثباتا